السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وعفرته الهدات الملتزمين وعلى من استنى بهداهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد إخوتي أحباب رسول الله لنزلوا في رحاب الموت ومع هذه الفلسفة الجميلة واليوم نجيب على سؤالا مهم كيف يحتضر الإنسان أو كيف يحتضر والاحتضار هو الساعة التي تحضر إلى قال أهل العلم إذا أحس الإنسان بدنو أجله أحس بمجرد الإحساس أن يحس بدنو أجله وهذه مسألة قطعية تسأل سائل كيف يحس الإنسان بدنو أجله قال له أحد العلماء إنني إذا أصبحت لأنتظر المساء وإذا لا لأنتظر الصباح بمعنى أن أحس بدنو الأجل في كل يوم قالوا من أحس بدنو أجله فعليه الوصية والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا أنه المؤمن لا يبيت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه أو مكتوبة عند رأسه وهذه الوصية تتعلق بمجالات معينة فيها وصية تتعلق بالمال الإسلام وضع قواعد لتوزيع المال بعد موت الهالك لا يمكن أن يضاهيها أي قانون في الدنيا ولكن رغبنا في الوصية لكي نذيق من لا يستطيع أن يطال أمولنا من أمولنا أعتيكم صورة معينة مثلا رجل مات ابنه قبله مات ابنه قبله وهذا الابن الذي مات له أولاد إن قطع أصلهم فلم يعد يربطهم بجدهم شيء من مستحقات المراث فيجزم هذا الجد أن يكتب وصية لفائدة هؤلاء الأمن والصورة الثانية في قضية من تكفل بيتيم وهو لا له. لا له لا يلد فتكفل بيتيم منذ صغره لا يستطيع أن يسجله في دفتر الحالة المدنية لأنه لا يجوز مطلقا محرما الإسلام حرم التبني والكثير من إخواننا وقعوا في هذا الخطأ يذهب إلى المستشفى فيأتي بطفل صغير يربيه على أساس أنه ابنه فيسجله في الحالة المدنية فيعطيه اسمه إذا مات ورثه وبهذا بهذا الشيء يمكن أن يحرم ورثته الشرعيين من نيل ميراطي وقد يفعل هذا خوف من أن ينتقل ماله إلى أخوته مثلا وإذا دخل الشيطان في مثل هذه المسألة أمر الإنسان أن يفعل أي شيء من المحرمات شوفوا مع هذا الشهر. أن يفعل أي شيء من المحرمات فينقل المال إلى غير مستحق. ماذا يفعل هنا إذا الإنسان تبنى طفلا يعني في طبية لا يجوز له أن يعطيه اسمه قال الله تبارك وتعالى ادعوهم لأبائهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفر بكم أن تنتسبوا لغير أبائكم كفر بكم أن تنتسبوا لغير ف هذا يلزمه أن ينصي لهذا الطفل لأنه ليس له أحد غيره يكتب له وصية والوصية نافذة تلزم الورثة شاء أم أبو إلا إذا جاوزت, إذا جاوزت الوصية الثلثة لا تنفذ إلا برضى الورثة فالإنسان يوصي أقل من الثلث حتى تلزم التنفيذ حتى يلزم التنفيذ تكون وصية مكتوبة مختم عليها مشهود لها عند المحامي أو عند السلطات ثم هناك وصية أخرى وهي وصية الدين وهذه أهمة لابد أن يترك الأب لأبنائه وصية مضمونها تقوى الله تبارك وتعالى قد يقول قائل وما الفائدة منها نقول لها فائدة عظيمة وكم من رجل استفاد بكلام أمه بعد ستين عاما من قول الأم هذا كان هذا الرجل طفلا أو كان شابا في عمر الخامسة عشر أوصته أمه وصية ولم يحفل بها هذا الإبن وربما سخر من أمه فكبر الولد وماتت أمه وتزوج وولد وصار له أحفاد وصار في عمر السبعين فتذكر وصية أمه فنفعته وهو في عمر السبعين إذن في مثل هذه الوصية لا تركي لها بابا الخير لا يرشع كما قال أهل العلم ازرعه ولا تخاف سينبت بعد حين أو بعد طول سينبت بعد حين أو بعد طول يلزمكم أيها الإخوة الوصية بد من الوصية في الدين والمال وغير ذلك وما أكثر الناس الذين ماتوا وخلفوا وراءه شغبا نعرف أناساً حينما فاضت روحهم قبل أن تنطرد الأيد من طربة هذا الرجل قام الأبناء في شجار عنيف شجار عنيف لا يمكن أن يفكه أحد ولا القاض نفسه لماذا حملت أبنائك إلى هذا؟ أمل أحسن أن تموت فيذكرك الناس بخير يقول رحم الله فلان ما خلف وراءه إلا الصلاحة أم أن تذكر بشيء من المئزات تقول فلان سامحه الله لو كان فعل كان قبل أن يموت وسيدنا إبراهيم كان دائما يدعو أن يكون له في الآخرين الثناء الحسن واجعل لي لسان صدق في الآخرين إذن أول ما يذب إن شاء الله حينما تحس بدنه الأجل الوصية فإذا فإذا مرض الإنسان مرض الموت وللمرض الموت علامات علامات سنذكرها في حالها إن شاء الله إذا مرض الإنسان مرض الموت فعلى أهله أن نضجعوه على شقه الأيمن ويولو وجهه إلى القبلة فإن لم يستطع أن يضجع على الشق الأيمن أضجعوه على ظهره وجعلوا وجهه قبالة القبلة أي رجليه لا بد أن ينظر إلى القبلة بوجهه إذا أصجع على الظهر نظر إلى القبلة وكانت قدمه إلى القبلة وإذا أصجع على الشق الأيمن وجهه إلى القبلة هكذا يموت هكذا يدفن هكذا يموت وهكذا يدفن أول ما تضجع إذ جاء الموت أخرج من عنده كل من كانت له معه عداوة هؤلاء الذين لهم معه عداوة قبل أن تأخذه سكرات الموت أدخلهم عليه ليتسامحوا وهذا فرصة أخيرة لكن حين تأخذه السكرات فليخرج عنه الأعداء وإذا كان من النساء من لا تضبط نفسها عنده حتى لا تشوش عليه مسألة التلقيم وكم من رجل مات بغير شهادة وكم من رجل مات بغير شهادة يضجع ويول وجهه إلى القبلة ثم يقرأ عليه القرآن واستحسن بعض أهل الفقه أن يقرأ عندهم صورة ياسين لما غرد في الحديث ولو كان في الحديث بعض ضعف اقرأوا على موتاكم ياسين وقال أهل العلم موتاكم تقال عند الاحتضار لأن في اللغة لفظين لفظ الميت ولفظ الميت ميت بالسكون وميت والموتى يقال للرجل للنس... للرجال إذا كانوا في حالة الاحتضار هذا هو المشهود له مما ورد في الحديث وعليه كانت سنة رسول الله وعمل الصحابة أي هذه الصورة تقرأ لينتفع بها الإنسان وهو يودع الدنيا, الدنيا لما فيها من ذكر أحوال الأخيرة وقد يكون فيها سر بل فيها سر لا نعرفه فيقرأ عنده القرآن وهو في حالة الاحتضار حتى يكون تكون أذنه لا تسمع شيئا إلا إلى كلام الله طوالك وتعالى ثم بعد ذلك يأتي من يؤتمن من الناس ليلقنه الشهادة ليلقنه كلمة التوحيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وكم من رجل وامرأة لقن الشهادة فلم يستطع أن يتلفظ بها وذلك لسبب معين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الشباب كانت له أم وزوجه وكان يضر أمه ويعيش مع زوجته في سعادة ذات مرة صدر منه فعل لم يقصده دخل إلى امرأته قبل أن يدخل إلى أمه وكانت عادته إذا رجع من العمل يزور أمه ثم يذهب إلى زوجته وهذا هو الأصل لأن أمه ربت ولدتك وأرضعتك وأزالت عنك القدرات وتأهدك بالرعاية وكبدها لا تزال مشوية عليك إن كنت في عمر الستين فإذا تزوجت أرادت امرأتك أن تزلت منه بهذه السهولة لا لا يجلز لا يقول بهذا رجل عاقل فالأحرى هذا فدخل على زوجته قبل أن يدخل على أمه فغضبت منه أمه وهو يظن أن المسألة سهلة ولتزال الأم على غضبها فصادف أن حضر هذا الشاب الموت وبدأ يشتبر ودخل عليه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجعوه ولقنوه الشهادة ولم يستطع أن يتلفظ بكلمة التوحيد وهم يعرفون صلاحه فيهم فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي المصطفى الحبيب الرحيم صلى الله عليه وسلم فلما نظر إليه قال ألا هو أبوي قال إن له أم قال أرسل إليها فجاءت الأم قال ما بالك مع ابنك أهناك شيء قالت أنا عليه غضبا يعني غضبت عليه قال النفس أصلى فإن غضبك قد منعه التلفظ بكلمة التوحيد نحن لا بد أن تأفي عن تصفح عنه لكي ينطق فينوت على كلمة التوحيد فلم تشأ المرأة ولا يزال في قلبها جرح عميق جرح أغور الأمهات حينما يكبر يلزمهن من الصبر ما قد لا تطيقه ولكن من صبر عند أبويه ليس له جزاء إلا الجنة قال من أدرك والديه ولم يدخله الجنة فلا دخل إذا هذا فلصة بابان يطبيان إلى الجنة مباشرة بابان. وقد سأل نسائه في الأسبوع الماضي أن له مشكل بين أمه وزوجته أيهما يقدم قلت قدم أمك قدم أمك يعني إيج ولكن أمي تقول كنت أنت الذي لا تفهم أمك قدم أمك وحفظ على زوجتك لا تستطيع بما يكون الرجل إن لم تكن له هذه القوة قوة الجمع بين المتنقضين وإلا فمفائدة الرجول أن يقال لك رجل فلم تشائر مرح فقال النفس عاصمة الصحابة اجمعوا حقبا فقالت المرأة لماذا يا رسول الله ماذا تشفعت بالحطة قال سنشرق ابنك قالت لا يا رسول الله لا أستطيع أن أرى ابني يحرق أمامي قال فإن لم تسابحي يحرق في نار جهنم يوم القيامة فبكت المرأة وقالت عفوت عنه فما كادت المرأة تنطق حتى انطلق لسان الشب لا إلي الله ثم فأطرحه إذن هناك ما يمنعك من أن تتلفظ بالشهادة وذكر من نفق بهم أن رجلاً كان يدمن الاستماع إلى الأغاني والمعاتف دائماً يستمع بحجاً أنها مباع جائز لا بس فأدمن الاستماع نحن نقول إذا كان الغناء فيه من الإباحة بشروطه فليس على ديدنه أن تنسى القرآن وتنسى كل شيء ثم تستمع إلى الموسيقى من الصباح إلى المساء بحج أن أحدهم قال لك جائزاً الموسيقى والغناء جائزان بشروطهما في رخصة معينة ويقول أهل العلم بالأصول الرخصة لا تعد محلها إذا كان محل الرخصة هو العرس والأعياد والمواسم مواطن الفرح فلا جزءا يتعدى له هذه المحل وقت الجد وقت الدين وقت الصلاة صلاة ووقت الهدلها كان يكثر كان يدمن الاستماع إلى الأغاني فلما حضره الموت جاء أبناؤه ليلقنوه الشهادة هم يقولوا لا قل لا إلي الله ويقول يردد أغنية كان يحبوها هو في الأقرى جاء ليردد أغنية ليحبوها حتى مات وهو يقول هذه الأغنية وأغنية ليس فيها رائحة شمه فاضغى عن أن تسمعها وبدأ يردد ويردد وهو يودع الحياة يودع الحياة ودعها بفساد ومن مات على معصية ويل ومن مات على طاعة بشرة قلنا يلقن الشهادة ولكن إذا خشيت أن يتعفر لسانه فلا تقل له قل لا إله لا تقل لا تأمره لأن الشيطان أيضا يكون حاضرا يكون حاضرا فيخطئه فحاول أن تلقنه الشهادة ليردد لا تقول له قل ولكن قل أنت فينا قل دون أن تقول قل لا إله إلا الله أمامه فيردد فإن لم يستطع تردادها قم أصبعه وارفعه حتى يتذكر فإن لم يستطع فارفع أصبعك أمامه وردد كلمة التوحيد حتى ينطلق لسانه بكلمة التوحيد ويكون آخر كلامه من الدنيا لا إذا روح إذا حضر موت الإنسان سقط جسمه تهدر. لا يستطيع النقيام لا يستطيع أن ينطق بشيء لا يستطيع أن يتكلم لا يستطيع أن يتحرك ولكن يبقى هناك أبوان يتحركان بسهولة القلب واللسان لذلك آخر فرصة لك أن تموت على كلمة التوحيد لأنك حينما تقول لا إله إلا الله لا تحرك شفتيك لا تحرك فقط اللسان لا إله إلا الله لا تحرك شفتيك كأن الله يعطيك الفرصة الأخيرة لتموت على كلمة التوحيد وإن عجزت شفتاك عن الحركة فإن اللسان لا يعجز حتى تفض روحك فإذا خرجت روحه هذا الرجل أو المرأة إذا خرجت روحه على كلمة التوحيد إن شاء الله أول ما تفعله أغمض عني أغمض عني وشد فمه واربطه بشريط حتى لا ينفتح فمه أغمض العنين وشد فمه حتى لا ينفتح فامه ثم يجرد من ثيابه كلها يجرد من ثيابه كلها ثم يسجى ويستر جسمه كاملا لأن الإنسان إذا خرجت روحه أصبح عورة كله أصبح عورة كله ولا يجوز أن ينظر أحد إليه إلا من تولاه بالإعداد الذي يغسل يتولى غسله لا ينظر إلى العورة المغلرة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن لا يغسل موتاكم إلا المؤتمنون أي الذين فيهم أمانة الذين فيهم أمانة يأتينا تفصيل ما معنى هذه الأمانة وإن تتجلى يجرد من ثيابه ويسجى لأنه أصبح عورةً ولا يجوز أن ينظر إلا إلى وجهه من العامة من الأصدقاء والأحباب والأهل ويسن لهم أن يقبلوه بين عينيه لأن النبس عصلب قبل سيدنا عبد عثمان بن مدعون بين عينيه يقبل بين عينيه الآن سجي هذا الرجل أو هذه المرأة سجيه وذرد من ثيابه وسطر جسمه فليعجل أهله في إعداده الكثير من الناس يموت رجل فينتظرون يوما وليلا أو يومين حتى يحضر أبناؤه من الخارج والنفس عليه الصلاة يقول إكرام الميت دفنه إكرام الميت دفنه لأنه إذا انتظرت قد تظهر عليه بعض العيوب بعض العيوب قد يتغير جسمه نعم يتغير جسمه تظهر عليه بعض وقد يسود وجهه وهذا لاحظناه بالمباشرة إذا انتظرت فالإكرام إذا كنت تحبه لا تنظره حتى يحذر أحباب ولكن ادفنه لتدفن معه العيوب ادفنه لتدفن معه العيوب هناك ملاحظة حينما يموت أحد وعصر عليه الموت أنت حضار وجاءت أنه سكرت موت كانت شديدة عليه هل هي علامة على الصلاح أو عدمه؟ لا لا يحكم على الرجل أو على المرض أرأتي إذا عصر موته أنه لم يكن صالحا لا يحكم عليه لأن هناك من الصحابة من عصر موته هناك من الصحابة من عصر موته إذن لا يجوز أن تحكم على الميت بصلاح أو بفساد مما يظهر عليه أثناء الاحتضار مطلع لذلك الذي يتولى الغسل إذا رأى شيئا لا يجوز له أن يحكيه ويقول للناس فلان ظهرت عليه كذا وكذا لذلك أحب أن يتولى الميت أن يتولى غسله أهله الأب تغسله زوجته أو أغسله أبنائه والزوجة يغسلها زوجها أو بناتها أو أخواتها يعني أولئك الذين يحبونهم حبا شديدا ويخرصون على ألا يظهروا أسرارهم وعوراتهم أحبه فإن لم يكن فرجل صالح كإمام المسجد الذي هو مؤتمن على هذه المسألة ولكن دائما أقول إذا إذا أرسلت إلى أحد من غير الأهل ليتولى غسل الميت لا بد أن تعطيه الأجر إلا أن يمتنع عن أخذها إلا أن يمتنع عن أخذها والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الناس أن يرسلوا بغير أجر لأن ذلك موجب للجنة وهذا ترخيب وليس أمر ولكن أنت لكي لا تبقي هذا الميت لا بد أن تؤدي جميع ما تستطيع من حقوق عليه لا بد أن تؤدي ذلك لا أقول من باب الوجوه ولكن إلا أن يمتنع هذا عن أخذ الأجرة عن أخذ الأجرة فإذا سجي وحضر من يغسله لا يدخل مع المغسل إلا من يؤتمن على الأقل إثنين يتعاونان وكيفية الغسل أن تأخذه من رقبة فترفعه ثم تعصر بطنه ليخرج ما فيه من أذى وتغطي بإذار كثيف غليظ عورته المغلبة فيلبس الغاسل قفازا أو يضع خرقة ينفه على يديه ثم ينجيه أن يغسل عورته من تحت الإزار ينجيه ويعاود تعصير البط مع هذه الكيفية ثلاث مرات أو أكثر بحسب ما يتيسر وبحسب ما يحتاجه هذا الإنسان فإذا غسلت ما عليه من أذى غسلت أطراء طرف الوضوء ايه يعني كانه يتوضا للصلاه فتبدا بغسل يديك ثم تمسح على شفتيه بالماء بخلقه هذه بمضمضته لا تدخل الماء في الداخل لا تمسح على شفتين ثم تمسح من منخريه ثم تغسل وجهه وتغسل يديه وتمسح راسه وتمسح اذنيه ثم تكب على رأسه من ماء فيه سدر فتخلخل الشعر برفق لأن الإنسان إذا مات وخرجت روحه ينتف شعره بسهولة وقد يسلخ جلده لذلك برفق, برفق بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يتولى غسله أرفق أهله به ارفق اهله به لابد أن تستعمل الرثم مع هذا الانسان لانه يشيع إلى مثواه الاخير ثم يغسل جنبه الايمن وجوك انك تغسل الجنابه ثم تغسل رجليه وهكذا انتهى الغسل انتهى الغسل فبماء وسدر وبسطر في تجعل الكافور بعض الكافور في الماء ثم تكب على لماذا؟ لأن الكافور من تضيعته أنه نشمع المسام حتى لا تخرج الرائحة من مسام جنده فتكب عليه ما الكافور هذه المسألة لا لا تعتقد مسألة أخرى أن السدر في كذا أو الكافور لالا لا المسألة في تسنين هذا هو هذا فقط ليس موراء ذلك شيء أبدا ثم يكفن ويكفن في ثلاثة أثواب إذا كان رجلا وإذا كانت امرأة في خمسة وإن كان في سبعة فحسن ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المغالات في, في الكفن يعني الواحد مات أبوه ويحب أباه قال لا يكفن أبي إلا في ثوب من حرير قال أهل الفقه يحرم على الناس أن يكفن الرجل في الحرير ولكن المرأة أجاد الله ذلك تختار من الكفن أوسط ما, ما تستطيع إذا كان سيء ستدفع ثمن الكفن من تركته فلا تهلك التركة بهذا الكفن بعض الناس يموت الرجل ولديه أولاد صغار, أولاد صغار. فيخرجون من تركته كل شيء كل ما يجوز وما يجوز نعم تخرج تجهيد الميت لكن لا أحد قال بأن تخرج من تركة هذا الميت ثمن يجزره لا إذا عندك. لكن تجهيز الميت تكفينه ودفنه ولا شيء يعد ذلك بعد ذلك تخرج من ماله ما عليه من ديون وبعد ذلك تخرج الزكاء إن كانت لا تزال معلقة عليه وبعد ذلك تخرج الوصية ثم تقسم الطركة بين الأهم المستحق أما ما دون ذلك لا يجوز أن تمسى تاركة الميت في غير ما أوجب الله تبارك وتعالى في غير ما أوجب الله لا يجوز مطلقا بزرد يلنا في مكيمة شيء واحد يجيب تريده واش هذا معرز واش غتشيعون تما بالبدأ غتشيعون بآخر حيث قد عروم الشيطان عليها جد العقلية مين جد العقل ما الذي بي قال بنا عووا أن تتذكروا الموت حضرنا بمناسبات أبصلا أصبا عروينا أزيد الخوف زاد الكشمال أين تذكروا الموت حتى في زمن نفع لماذا كان المشو مع جنازة بالشرين لكي الطعب الناس ويتذكروا الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كف بالموت وعظا وعمر بن خطار على الخاتم يقول كفى بالموت واعظا وزاجرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعظه الموت فلا واعظ له من لم يعظه الموت فلا واعظ له لماذا أمرنا الإسلام أن نتبع الجنازة إلى مثواها الأخير لنرى حينما ندخل هذا الرجل القبر لوحده فينصرف عنه الناس فنتذكر أن منازلنا هكذا فنرجع عما نفعل ونرجع عن ظلمنا ونرجع عن ربنا الناس بالفاطر ونعرف أن لكل واحد منا يوما كألف سنة فيه سؤال القبر منكر ونكير وعذاب القبر وغير ذلك مما سيأتينا لما سنذكره فيما بعد إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين أمين لله. الحمد لله الكبير المتعال للجلال والإفضال المنزه عن الكب والند والمثال والصلاة ربي وسلامه على القلب الطهور لبراس الحق وإنبوع النور وعلى أيله وإتراطه أصحاب الأفئلة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من اثنى بالله ما اقتفأ أهرهم إلى يوم الدين والجزاء بالنسبة للرسالة هذه سأقول إن شاء الله لابد الأخ يجي عندي يجي عندي مباشرة إن شاء الله أفضل لكن على العموم أقول لا تخبروا هذه المرأة بما يحكو ضدها وأذكر من يفعل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل ذنب أثقل ذنب يفعله ابن آدم أن يرمي الناس بما ليس فيهم لذلك أوجب الإسلام أن يجلد القاذف ثمانين جلبة قدف المحصنة من قذف المحصنة المحصنة العفيفة. العفيفة من قذفها ولم يأتي بأربعة شهداء يجلب ثمانين جلبة يجلب ثمانين الآن لا يوجد من سيجلده بحول الله ولكن تذكر أنك في حكم الله أنت مجلود تذكر ذلك دعو أعراض الناس لحالها أيها الناس دعو أعراض الناس لحالها أيها الناس إنها أعراضكم أيها المسلمون أعراضكم حينما تطعن في عرض مسلمة فاعلم أنها أختك لأن النبي صحيحنا ربنا تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فهل ترضى أن يطعن في إخوتك هي أختك في الإسلام لما تطعن فيها إن شاء الله هذا لابد أن يتصل بي مباشرة أحبكم الله الذي أحرقتني من أجله أحبكم الله الذي أحكم إجراء إن شاء الله هذولا يطلبون الدعاء هذا الدعاء يطلب الدعاء في قهاء حاجة وهذا يطلب الدعاء لزوجته مريضة إذا إن شاء الله ندعو لهما ولجميع المسلمين اللهم من كانت له في نفسه حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لظونا فيها صلاح إلا ينصغتها يا رب العالمين اللهم في حوائجنا اللهم في حوائج المحتاجين اللهم في حوائج المحتاجين واش في مرضى المسلمين واش في مرضى المسلمين واش في مرضى المسلمين جميعا هذا الأقلة اللهم اقل حاجته يا رب العالمين اللهم اقل حاجته في طاعتك يا رب العالمين اللهم أعنه على قضائها ويسر له سبولها والأخل آخر اللهم اشفي زوجته وهوّن عليه مشاقة ما يجد اللهم اشفي زوجته وهوّن عليه مشاقة ما يجد اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبت إلا غفرت ولا عيفا إلا سطرت ولا مريضا إلا شفيته ولا مزجونا إلا سرحت ولا غائبا إلا أحضرت ولا حاجة الدنيا والاخره هي ذكر ما ولنا فيها صلاح الا يسرتها وقضيتها يا خاضي الحاجات اللهم انا نسالك التقوى والعفاف والرزق الحلال والكفاف اللهم انا نسالك موجبات رحمتك واعذابنا مغفرتك يا ارحم الراحمين يا العالمين اللهم سترك اللهم ارزقنا سترك الذي لا تزيله ولا تخرقه الرماح يا لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يريمه الحاق الملحيين أذقنا يا ربنا بردعفك أذقنا يا ربنا بردعفك أذقنا يا ربنا بردعفك وحلاوة, وحلاوة مغفرتك وحلاوة مغفرتك اللهم إنا نسألك من كل خير جعلت له لهنا خيرا مسهلا في طريقنا إلى الجنة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من رواد الح اللهم اجعلنا من رواد الح ولا تجعلنا ممن يذات عنه يا رب العالمين مارزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وحب من يحبك وحب كل عمل يقرمنا إلى حبك وارزقنا حب نبيك عليه السلام وحب من يحب نبيك عليه السلام وارزقنا كل عمل أو حب كل عمل يقربنا إلى حب نبيك عليه السلام وارزقنا حب بعضنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا حب بعضنا اللهم ارزقنا حب بعضنا اللهم, اللهم, اللهم رق قلوبنا على بعضنا وسل سخائم صدورنا لا تجعلنا حسداء حقداء بغضاء يا أرحم الرحمن ونصر اللهم أمير المؤمنين جلالة ما محمد السادس واجعله لنا يا رب خير سائس وسدد اللهم خطاه على درب النفائس اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه باره الباطل باطلا وزقفه اجتنابه وأقر عينه بولي عهده وصنوه وسائل إخوانه اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خير فاعيه على كل خير ومن أراد بهم سوى ذلك فاعرضوا اللهم للمهالك وشد في وجه المسالك وجمه يا ربنا بالنجوم الشوابك واغفنه بما شئت يا عز الجمالك اللهم حر بيتك المقدس من الصهيون المدنس اللهم حر بيتك المقدس من الصهيون المدنس اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين اللهم اصلح العباد واصلح البلاد اللهم اهد هؤلاء الفاسدين الى الطريق إلى طريق الاصلاح اللهم اهد شبابنا واهد بهم العالمين واصلحهم يا رب العالمين اللهم اصلح شبابنا واصلح نسائنا واصلح شبابنا وشيبنا وكل من له الحق علينا وارحمنا يا العالمين وارحم اباءنا وارحم اجدادنا وارحم اشياخنا وارحم من علمنا وارحم من كان له الفضل علينا ومن لا يزال له الفضل علينا اللهم انا نسالك ان تصلي بحقك الأعلى الأقدر على سيدنا محمد الأعظم الأزهر اللهم صل عليه صلاة وتسليما موجبان للجنة يا رب العالمين صل عليه وعلى آله وعطرته وصحابته ومن تبعه ومن قال آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنتق ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون سلوى في <تصفيق> حياته عاد لي الله حال بين البنات والاخوان ان حديث ان شاء الله ان تكون صفوفكم كصفوف الملائكه والله احبكم لله النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وبتي 52 نحو دخل وجعلت صفوف امتي كصفوف الملائكه صحيح ان تكون صفوفكم لا تختلفوا فتختلفوا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 a yeah.